halia wala wala wala halia المايوباكسي معناها مصل مصل يعني المشكلة المشكلة في المصل المشكلة في المصل نفسها مصل يعني مفيش حاجة الا المصل preferable nervous system normal central nervous system normal المشكلة في العضل classification اول حاجة muscular dystrophy وتكتب بينكو صين ان هذا هو موضوعنا يعني ده الموضوع اللي احنا <تصفيق> بنتكلم عليه انما في هناك myopases اخرى يعني في myopases غير المسكولر ديستروفي زي مثلا مرض اسمه مايوتونيا جاي مرض اسمه انفلاماتوري مايوفاسي اندوكراينال او ميتابوليك كل دي حاجة جاية دراجز ساميليال بريوديك براليسي كل دي حاجات هندرسها بالتفصيل بس احنا موضوعنا الرئيسي هو المسكولار ديستروفيد المسكولار ديستروفيد يعني ايه بينك وصين بينك وصين يعني ايه يعني زي ما تقول كده معناه ديجانراتيب ديزيل ديجانراتيب ديزيل وإنهاريتب ديجينراتيب ديزين وإنهاريتب يعني لما يبقى المصر ديزين ديجينراتيب ووراثي واخبالك انت ازاي يبقى هنا النتيجة يبقى ده ديستروفين خلي بال قالينا في الكلينيكال بيكتور of muscular dystrophy هو ده الاساسي بقى فطبعا احنا قلنا muscular dystrophy ده اللي هو زي ما انتم عارفين الدوشان مثلا هو ده muscular dystrophy يبقى ايه هو muscular dystrophy هو muscle disease وراثي و طبعا عايزين كنين كالفكتشور يبقى جنب السيمتوم طبعا كنين كالفكتشور بتيجي من سن صغير يبقى الـ age من الصغر الـ onset gradual والـ course slowly progressive لازم يبقى. لازم يبقى. اخدين بالكم اكتب على السمتوم بالعربي مشاكل بروكسيمال المشاكل كلها بروكسيمال اللي هيلاحظها بقى مش المريض بس ابوه وامه يعني هي مشاكل بروكسيمال تلاحظها الام امه هتلاحظ بالواد من وهو صغير لنس خلي بالك المرض بيبتدي يعني معاه من ساعه الولاده اه الابنورماليتي ده مرض وراثي بس عقبال ما يستوي يكون الواحد بدأ يكبر فتلاقي الناس مش واخده بالها لسه لكن العين بقى فيها دقه هتشعر هتقول لك لامزي جيت يعني ايه المشية غير رشيقة الود ماشيته مش طبيعي دي ايه لين مش تعرفه صفر ستقول لك مش عارفة كده الود ده كده مش عارفة ماله كده دي حاجة الحاجة الثانية ان الود ما يقدرش يوطي يجيب حاجة من الارض بسهولة يعني انا عشان انا اوطي كده واجيب حاجة من الارض دي عايزة بروكسيما المصل هي اللي بتقدر تمكنني من الحكي برجاء بس محدش يتكلم برجاء يا اخر الفاضل يا اخ يا اختي برجاء اسكتوا لو سمحت حرام عليك حرام عليك والله طيب نعم مش شغال يعني طبعا يعني اطلع انا اشغله طب يعني مشيتوا قاعدين هنا بقالكم فترة مش احنا قلنا يا جماعه نادي الاخوه المختصين قلت لهم وبعدين ما سالتش فيه قول له هاتوا من افاه غرو من افا ميتين أبوه تسكت <تصفيق> انت بقى وعاجل في الاس، التكييف مش شغال طب انا اعمل ايه دلوقتي يعني حد يطلع ينادي اخينا اللي بره ي... يصلح التكييف وانا عم قاعد مستني لحد ما اتمزق وانا معاك يا عم انا بات معاك لحد الصبح la mano que me estaba, ¿okay? estaba que estaba, estaba que estaba, estaba que estaba, a Barbero. Eh, ahorita está, se ha proyectado, digamos, انا قلت معاي يلا قلنا عم ابراهيم الاخوه اللي بره لو سمحت يعني كل مره حاضر كل مره يا جماعه التكييفات حاضر ان شاء الله ان شاء الله مش هنيجي هنا تاني بامر الله هو بالصوره الحصه الجايه مش هتبقى هنا فاحتمال ما نرجعش تاني ان شاء الله قول لهم كده وحيات امي ما انا جاي هنا تاني يبقى ايه كباسي دي اول جيت الماشية غير رشيقة المريض مش قادر يوطي يجيب الحاجة من الارض يعني الولد انت عشان توطي وطلقت الحاجة كده من الارض عايز ااا بروكسيما الماصل عايز عذرات الترامب يعني حاجات فطبعا الولد هيبان يعني تلاقي الولد زي طبيعة الاطفال كده انت ممكن ترمي اي عيل تروح رميله حاجة كده ساعات انت ما تلاقي طفل كده جاي وانت عايز تلعبه شوية طيب تهزل المفاتيح كده ليه بينتبه لك انت خباك انت كابت انت بتعمل اجزامينيش بالطفل انت راح تخطب وده الولد ده اخوها صغير هعمل اختبار للأسرة من خلال هذا الطفل لو ليه تفيد فكتب العيلة فيها جين تعبان اروح انا خالي على المطنه فماشي طلع الواد انتبه كده تروح راميله المدينه بعيد كده كده الواد راح راح ولقطها يبقى كويس الثاني بقى يجي يوطي تلي بيوطي بالعافيه بيوطي بعينيه احبرك في الارض وقاعد كده ده في بروكسيمال ويك شوف النقطه دي كلام مهم جدا هم تقريبا انك انت يعني بتحب الاطفال لا ده انا لا اضحص تيجي بقى الولية المقى تخش تلاقيه شاك اصباحي راح بقى عايز يفحص طب الولية روح راح بيخاف طب ايه المهمة اصبتها تدفع عجامة سيدي جديد المهمة طب يبقى الماشية مش رشيقة تيدة الولد ما بيقدرش يوطي يجيب حاجة من الارض فيش شعور ان المشكله دولا بروكس وكمان بيبقى فيه صعوبة بالغة في الاعاد وفي وفي كونه يقوم من على الكرسي يعني انت تاخد بالك انت لما تيجي انت مثلا لما تيجي تقعد انت بتقعد ازاي على الكرسي ما تتهبدش انت على الكرسي انت بتطول انت قاعد كده ايه بص بتقعد كده الراحه جت ما تيجي تقوم تقوم على طول فمزايد لا ده ما اقدرش يعمل كده هو بيبقى عضلاته لا تسمح له انه هو يقعد عالكورسي بالراحة كده بصوا انا منزل بالراحة ازاي عضلاتي مشدودة التاني يجي عند الكرسي كده هو ويضبط نفسه ويجي روح ايه نازل قاعد عمل كده فده بمنظر ملفية وطبعا انتوا عافين الواد اللي نجيب هتشوفها اه دي كل الحاجات دي بتبان ممكن في الوقت تلاقي الواد ايه لث اكيد انت بتشوف المنظرة هتلاقي واحد راجل ايه بص ماشي بص بيعمل كده بص دي واد لك بعدين روح جاي عند الكرسي كده اهو وبتدي بص بيظبط نفسه وبعدين ايه عامل كده دي, دي, دي بروكسيمال ويكنس دي يقوم بقى تقريبا مش هيقوم الاوامال بقى في صعوبه بالغه زي ما هنشوف حالا دلوقتي طيب نمسك بقى Science, weakness. فتكتب على ta weakness. med svaghet, så är det en annan sak, M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. ماركيتو ديستي بس البروكسيمال اكتر من الدستال في كل حاجة والمنظر بيبقى ملفت وواضح يعني حتى احنا ساعات بنلاحظ كده تلاقي الراجل يبان هتتخيل واحد راجل لابس مثلا شوره فتلاقي الكف ماسل كويسة تطلع تبص على الصايد تلاقي الصايد ضعيف ايه ده يا ده بص الراجل ده شكله عنده ويستنج في البروكسما الماصر هفضل انا بقى رأفه لحد ما شوفه بيمشي ازاي شايف المشى وادلينج جيل ده مايوبا على طول بالحاجات حاجات ده بتتشاف وبص ما فيش حد خالي عشان انت معارف طيب تاجد بقى يباليس مع عضلات عامة أطر لنبو واللور لنبو حيث ان هذا المرض يعتبر سيستاميك ديزيز ده حاجة سيستاميك اذا العضلات المتعسرة bilateral وsymmetrical upper limb والlower limb والproximal أكسر ضعفا من ال distal طبعاً و الإ شديد الوضوح. بدي العضلات العامة نبتدي نمسك عضلات خاصة. إذا بندت تاني تكتب العضلات الخاصة. ان هذا الجزير سيليكتب يعني ايه سيليكتب يعني بيختار عضلات معينة طبعا بقى وحطينهم حيثياء ليه اختار البروكس هتلاقي إجابات ويمكن في كلام ما تفوص فوص الكلام اه ما بقولوش لانه ما لوش لا اسم ليه خد البروكس والله امر الله خلو اسمع هدي الإجاب يعني هدو أفريكاني وماني مش هتستفيد استفيد طيب العضلات الخاصة بقى اول حاجة سيريتس انتيرو تعمل وينجينج في الاسكابلة واحنا عارفين المنظر من ده تيجي تروح دايس كده هو على الحيطة تلاقي الاسكابلة ايه عملت وينجينج الكلام ده ما تلاقوش في اي مرض إلا في مش في المايوباسي بص خلي بالك احنا فيه الماركولار ديستروفير طب ما احنا خدنا في الروماتولوجي بوليمايوسايتس طب ما ده مايوباسي انفلاماتوري قصة تانية خباك منها بقول طب عضلة كمان مثلا آآ آآ عضلات اللي هي آآ البلبس عموما والجلوتية المسلز المنطقة دي اسمها البلبس جرد الماسل، عضلات مثبتة البلبس بتاعنا دي. فتلاقيني وانا بمشي وانا بمشي بتلاقي البلفز عندي يبقى متثبت عضلاتي مصبوطة طب انا ماشي كده البلفز ثابت لو انا عضلات البروكسما الضعيفة هتلاقي البلفز هتدي يحصل له تلت شمال ويمين وانا بمشي. اجا خط الخطوة تلاقي البلفز ارو عامل كده اجا امشي تلاقي البلفز بيحصل له يتمايل فده بيخلي المريض دي بيبقى عنده حتة الايه ماشي عنده الوادلنج جيد ليه بيتسموها طبعا المشاة بتاعة البطن خلي بالك كمان العيان بيبقى عنده رطنه كده عدراب رطن ضعيفة وبعدين تلاقي المريض كمان هو بيعمل حاجة كده كومبنساتوري شوية هو بيعملها وده كمان ناتج يمكن عن ضعف اميرات الظهر ايضا بيبقى عنده لوردوزيس كده تلاقي المريض ايه؟ لاجه على وراء على فكرة الحركة دي ميزة عنده عشان ما يوقعش بسهولة يبقى هم امن ع... يبقى تليه راجعة كده تليه عنده لوردوزز يا خباج انت لو تاخد بالك مشت البطة ازاي تلاحظوها تلاقي البطة اللي هي بتبقى بطة صحيتها كويسة يعني اه لما تشوف انت كده في بطة كده يجيبوه في التلفزيون في... في البرامج اللي هي ديت فموس تلاقي البطة كده وقفة كده واحترمة كده اهو وعملة لوردوزز كده تلاقي مشتها تنايل كده بط محترم لكن اللي في بطة اللي عملته ده ده ده مختلف يبقى إيه؟ الورديوزز ووادلينجيت <تصفيق> تمام كده دي كلها عضلات خاصة جدا خاصة في برضو اللي هي يبقى احنا قلنا إيه الوادلينجيت البودب اللي أبdomin الورديوزز الwinging of the scapula كل دي حاجات بتحصل في المسكولر ديسترو في يعني تيجي تقولي طبعا دكتور لما يجينا حالة مثلا زي حالات الهيميبليجيا دي هل النص اللي فيه باراليسس بنلاحظ لا طيب هل الحالات اللي هي فيها بس انفلاماتوري حاجات زي كده هل العضلات دي بتبقى سليكتت قوي كده لا اه بيبقى بروكسيمال وكل حاجة يعني مثلا حتى يجي قولك بالبوليمايوسايت بتاع روماتيزم يقول لك البروكسما المصل بتبقى افكتد اكتر من الدستل وفي قول اخر البروكسما الافكتد والدستل لا يعني فهمت ازاي ده كلام هقوله بعد شوية انما هنا انا اعمل اوصف المسكولر ديستروفين اللي هو الموضوع الرئيسي اللي هو مرض في العضلات انهيريتد وديجينيراتيد اللي هو انتوا خدتوا باسم الدوشان في الاطفال يبقى ما هو الدوشان هو لماذا لانه احنا بقى ما عندناش الدوشان احنا عندنا كلام عام ثم هنقول كذا نوع غير الدوشان بقى في انواع تانية كلهم بيخضعوا لنفس القانون ده مع اختلاف الشكل طيب ناخد بقى عضلات طبعا الجاور صاين من من الحاجات الشهيرة يعني المريض بتشوفه لما يجي يوقف يوقف ازاي بقى احنا شفناه وها بيقعد فالقعدة بتاعته منا ممكن ابقى ساعات همدان ممكن ابقى واحد يهمد انا همدان كله واجه على روح متلقح عليه لا ده كل مرة كده فطبعا فيه مايوباس انا شايفه لما يجي التاني عايز يقوم هيقوم ازاي هو بيتصلك نفسه يعني ليه بيعمل ازاي بقى بص ليه بيعمل ا ايه حفظ كده وكده على ايه على رجليه كده هو كده عايز دي ايه عايز يقف عن قصر تطلعك كده قصر يطلعك كده كده كل ده عشان يرفع عن ترانك الفوق بس معين في الاخر هو عامل ازاي قصر يرفع نفسه ازاي بعد يبتدي يمشي لذلك فيه وناس يبقى مش عايز يقضي قولك لا انا واي وفيه كتير وزا وكان وزميلنا دكاتره زماله عندهم مايوبسي عادي ما هي الدنيا مليانه بلاوي يا ابني وتلاقي الراجل كنا انا بعدين في الدكتوراه عشان نسمع الأستاذ اللي بشرح لنا وحاجات زي كده وتلاقي الوادي يا عيني زملنا ده واقف كده على جنب كده هو فطبعا ايه يا ابني اقعد اقعد بس مش مهم الكلام معلش انا كده يقعد واقف ساعتين مش عايز يقعد لكن لو قعدت مش هقوم وناس هتوقع شدني وبتعنا مش عايز نحكي انا كده مبسوط وفي بس ايه راكن على حاجه بي. او لو طال بقى مكتب زي ده كده حلو كده الله ده جميل ده لو قاعد زي كده كده وقعد زيك كده اهو ما هوش قايل شفت بقى يعني نعمه ان انت قاعد اهو وبتقوم في ناس ما بتقومش يا نفسي تفكروا في الحاجات دي عشان تتنالوا وتسكتوا ولازم تفهم يا ابني ان الدنيا غداره يا يا يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ايه ده هذا مو بدل ده سوبر سيلكشن بص بقى بص بقى الايه سوبر سيلكشن العضلة اللي هي بقى الباند الثالث اكتب ايه عضلات خاصة جدا يعني ايه عضلات خاصه جداً؟ مصر دي البيكتوراليز ماسل دي البيكتورالز ده ايه فاكرين بقى البيكتوراليز اوراكسترنال هيد ها و هيد يقول لك ايه هدي تاخد والتاني لا للدرجات دي ايه سيلكشن ده ما هو المرض وراثي واحنا مش عارفين الحكاية حيث أنه امهايريتت كده فهو سيلكتيف وما نقدرش نقول ليه يعني عمل ويتنس في الاستيرمال هيد اما الكلافيكولر هيد اصبح رأيه. بس كده بقى ايه يبقى عضلات عامة عضلات عامة ايد وريد عضلات خاصة اللي احنا قلناها عضلات خاصة جدا يعني عضلة جزء نورمال وجزء الفكرة نيجي في البند الرابع اكتب ايه الوجه لوحده الفيس طبعا يعني الا الوش ده الوش ده مهم مهمة قوي. طبعا ولذلك ساعات يتأثر واحيانا لا يتأثر هتشوف انت في انواع تعمل بس بص ده مش بس ده في شعب ناصل با معايا يبقى عضلات الوجه تتأثر او لا تتأثر تتأثرت خلاص ما تتأثرتش لو تتأثرت كل اللي هنعمله هنسمي اسم الميوفاسي ده باسم عضلات الوجه زي ما هنشوف يبقى عضلات الوجه البند اللي بعده هو القانون ايه ان في ويستن لا في نوع بيعمل سودوهايباتروفي بقى نكتب هنا ايه البند بتاع سودوهايباتروفي ايه تكتب عليه الاستثناءات يبقى أنا هنا افتكرت ده عشان الكيينكا بيكشرة انا بقى حافظها عضلات عامة عضلات خاصة عضلات خاصة جدا الوجه الايه الاستثناءات الاستثناءات اللي هو انتوا فاكرين في الدوشان كان يقولولنا العضلات زي في الحجم وفي زميله البيكر هنقول للاثنين دلوقتي يبقى هذا الكلام سكيمة عامة أكل شيء عام لكل التستوفي طبعا في الآخر خالص العضلات بقى حسبها يعني تيبس واتروفي بقى خالص بقى تلاقي مفيش عضلات عيني بقى في أنواع بابي بقى خلاص يعني حتى تلاقي الناس اللي واحد يعرفهم دول عيني بيبوظوا مالها واصحابه وكده تلاقيه يا عيني كل خمس سنين تلاقي الدنيا بتبوز مع اكتر لحد ما يوصل بقى للمرحله بتبقى صعبه شويه وكله على فكرة كله باجروم لا اشمعنى ربنا ما بيظلمش حد الاخره خير وابقا عموما كلينيكال تايبس ايه بقى كلينيكال تايبس انا قلت ايه بس يا قلت الايدين الاثنين والرجلين الاثنين بازو تصبوص بقى شباب هتلاقي فيه ناس الـ upper limb affected اكتر وناس اللور limb affected اكتر وناس وشه يتأثر وناس وهكذا وبالتالي جمعة سيمو قالك اول نوع shoulder girdle type. يعني ايه shoulder girdle shoulder girdle يعني عضلات الـ upper limb involved اكتر من اللور فانت تقوله له يا لي يابا انت ايه مشكلتك مشكلتك يا بيه كلها مشاكل بروكسيمال وطبعا الحقيقة الاطر لين هو ده ضعيف جدا عن اللور لين يبقى يبقى الاطراف الاربعه ده اه يبقى ده الشولدر جيرديل طب قول لي بقى عضلات وشك متاثره ولا لا اه ايوه متاثره يبقى ده هنسميه فيشيوس كابلو يومرال طيب الثاني اللي ما فوش عضلات الوش متأسرة إسكابله يمر طيب بس ومش لازم الأسامي إيرب سولاند مش مش لازم أسامي ال الأرضي مش ناقصين يبى يقولي يا رب خلي بالكم من الحاجات الأساسية اللي بتميز المايوبيسي حتى في الكيم مكتوبة هنا هو فوق فوق الحتة دي بشوية أنه بيورلي لي موتور لم يذكر سيرت سنتر ولذلك المايوكسي ده بيجي ساعات بروبلم سولفينج يقولك ومامطه لحظته هو اتغير ان هو مش قادر يلتقط الاشياء من على الارض يا عيني وعمال يتكلم بقى ومش قادر يطلع السلم خدت روح السلم ده ايه ده ده بحدالة. ما معرفش يطلع ينزل حلو يطلع صعب جدا فرج عليه هو بيطلع على الرصيف كده على الرصيف ما يطلعش معرفش ما يبقى صعبة جدا بالنسبة. لي. خلي بالك. طيب، نيجي بقى. لو لور ليم مارويكسن أفر ليم يبان نسميها إيه بيلفي جيردل طيب. بيلفي جيردل طيب. البيلفي جيردل فيه نوع فيه سود وهايپاتروفي ونوع فيه ويستين. النوع اللي فيه سودوهايباتروفيل هو الدوشان والبيكر وفي نوع فيه أتروفي الأتروفيك طايف يبقى قولولي بقى الدوشان ده ايه مايوبيسي ويتش طايف ماسكولر ديستروفي ليه لانه ديجانرد وإنهيرد ويتش طايف ماسكولر ديستروفي بيلفيك جيردن طايف ليه لور لين affected اكثر من which type of bell berg girdle pseudo hypertrophic type مين اللي شبهه Baker مش انت فاهم بقى في بقى انواع اخرى بقى ريم زي ديستال مايوباثي حاجه اسمها الجور مايوباثي في واحد يبقى عنده مايوباثي فين في عينه بس يعني يبقى عنده اوكلر مايوباثي عينه حاجات بقى غريبة بقى مهم يعني ده في ناس عندهم بص يا دكتور واحد اللي عنده قصة ايه ميوباسي في الانتستن شخص بتلاقي عنده امساك على طول تخش في المستجيشن ده عنده ميوباسي في الانتستن هو مش فيه كاردو ميوباسي انا بقى الميوباسي جاي في الانتستن واحد جاي له في عضلات عيني ايه المنع يعني حاجات ده عشان تجيبها رهانتا في الدياجنوز صعبة قاولي ده عايزة بقى ناس ولا كانت العمر كده مصاريني كده كسلانة وعندي إمساك على طول ما أقدره يكون عنده إيه بس هو الدنيا ماشيه يعني ما ومفيش يعني تدور المهم نيجي بقى يا عمي ونعمل مقارنه ما بين الدشان والبيكر الواد الدشان حالته أسوأ سنه بيفطط بدري لأنه بيموت من كاردومايوباثي إنما البيكر لا البيكر أكبر يعيش ويبقى قضلت وممكن يكبر ويبقى راجل محترم كمان بيكر اخبالك انت ازاي؟ لان ما عندوش كاردوميوباسي ما عندوش مشاكل في الهارة يبقى الدوشان والبيكر زي بعض بالظبط بس الدوشان مور كبير البيكر مائل الدوشان في كاردوميوباسي البيكر لا. يبقى الدوشان هيموت البيكر لا. خلي بالك طيب نيجي بقى بعد ما قلنا الديستروفي والكلام ده ايه الان بستجيش بتاع كل الديستروفي بما في بقى الدوشان البيكر الشولدر جيردل براحتك بقى كله زي بعضه بس طبعا هو الدوشان في الاطفال مهم لان الاجوب انصد من الصغر فيقوم هيروح لمين من اللي هيفقسه طبيب الاطفال خلي بقى في بتاع اسمه الكرياتين في العضلات بيتحول الى ايه كرياتينين ما كرياتينين ده جاي من اين من المصر فمفروض انت اليورين عندنا بيبقى فيه كرياتينين مفيش في اليورين كرياتين كذلك البلور فهنا العضلات بتاعة الجبعة ده لا تستطيع تحويل الكرياتين كله الى كرياتين فتلاقي الكرياتين ينزل في اليورين بس بأمانة يعني التست ده احنا ما بنعمله يعني بنعمله معظه يعني لك يا اخي قولي حاجة تانية يا اخي هو عادي تقوله ايه ايه انجين لو مايوجرافي لو رسم عضلات ده اعرف طول ده ولد لذيب تيجي تقوله عم رسم عضلات يقولك الكسطة بالكامل ده كذا ده ويشخصها كل حاجة زي بتاع نيرفو كونداكشن ده حاجة فكرة بقى عشان كده تلاقي العملية التتضاقل بقى تلاقي الاندستجيشن على طول يعني بس هو الدكتور برضو يعني النيورو برضو عشان يعني لازم برضو يعمل شرط شول كلينيكال كده برضو عشان برضو يعني الناس تبقى يعني ايه والهمر بقى وبتاع يا دي محيز اه بالضبط حركات شوغ ما اسمه شوغ مطلوب الكلام ولا بيكشف على العيه مهم اوه سيحنا عايزين دكتور فلان وتلاقي دكتور اسم كبير عايزين نشوف حالة في المستشفى الفلاني طب الحالة fully investigated طب انا هعمل ايه اتناز موعد اعمل بقى شوات حاجات جديدة وبدلة بقى والسواق وبتاعنا شمال هطلع انا يعني مش كده او زي كله شغل كله شغل احنا فاهمين بعض كلنا فاهمين بعض طب. بس رجل الشارع ما اعرفش انا بنامل ايه نيجي بعد كده زيني ك... كرياتين ايه كاينيز طبعا ده اللي هو انهي كومبوننت ام ام ما في ام فاكيد ام دي فراكشن تعال ما يقارب ده ام ام اللي هو الماسكولوسكريتال فراكشن اللي هو ده واخيرا بايوبس احنا بنعمل بص كبيرنا بص يا دكتور صدقني اي ام جي هو بيخلص وانا بايوبس بايوبس مين يعني ما الوزه شانه هو حتيان البيو بس هتلاقي العضلات دي جينيريتب ويقول لك ده فيه في المسل في خلاص في شوية بقى كده عناوين طبعا العلاج كله ايه العلاج ماتتوب فاميلي كاونسلين وان لا فيتامينز وطونيكس وكلام ساري بقى وفيزيو سيرابي هو الهوب جاي فين بقى الهوب الهوب هو حتة الترانس بلانتش خلاص وعلى فجهة ده ابتدى يعني خلاص هيبتدي بقى خلاص ما يبص بس العضلات الاول هما فكروا يعملوا ايه الاول بص الفكر في ايه بقى يقول لك طب ما تيجي ناخد العضلات الديستل الحلوة ده ايه يعني مثل ناخد عضلة من تحت كده اهو من عند السمنة كده اهو ناخد واحدة نخطله في الصاية يعني ننقل ها عشان العضلات اللي يعني شوية فقال لك باسلتها عامزة يكون ايه متغطب بالحاف شده من هنا يجيلك من هنا هي نفس الفكرة بس هو احسن مما فيش قالت لا دا احنا داخلين على زمن زرع العضلات خلاص هنزرع هنزرع خلاص شمت تبعك ولسه زمن كمان ليستمثل ليستمثل اللي هتتحط وهتتحين والعضلات تطلع تاني. بص يعني علم الإنسان ما لم يعلم هتفضل الدنيا كده لحد ما تصل إلى الزروة ثم تنتهي في لحظة هو دا الجمال في الموضوع بس لسه لسه في مئات السنين في الموضوع دي. الجا في ناس بقى في دول بنتكل زي اليابان اصل اليابانيين بي ايه عاملين بيتحدوا الامريكان بس عارف لما واحد يبقى طويل وجته والتاني قصير ورفيع بس ايه انا حسب منك هنا انت مش انا فظيع وهما فعلا فظاع وعاملين حاجات في العلم بيطلعوها بيطلعوها بخطط يعني لك البتاع ده هنطلعه كمان عشر سنين مش دلوقتي عندهم حاجات هيتطلقوها كمان عشر سنين احد شعافة اللي هم ابن في الميديسن ما ليه دا ولاد هيرمن فمن ضمن الحاجات اللي هم اللسان هم طب نهم عاملين عضلات سماعية مصر اشتاجة ازاق انا شعاف ديها حاجة تكنولوجي غير عادي ما هو السلك انت عفيد النكتة اللي بيقولها مش عافل امريكان بعته بال مش عارف سلك رفيع قوي لليابانيين يعمل لي بقى رفيع زيه فالياباني الخرام له السلك بتاع خليها هولو فايبر ما دي كانت نص تقال دي دي, دي بجد مش نص ده حق اه فايبر بقى هولو انا خرمت الفايبر اللي انت جاي بص يعني مجرم ادي أتكد كده ادي كده اهو بس ابن كل طب دي جي بقى نخش على مين اه اه في الدو... اهم حاجة دوشان كاردومايوكس والسبيراتوري شست انفيكشن برضو ما هو ليه الكحة والنفس والحرصة كل ده كلام ده كلمة سودوهايبيترو فيه اشتهرت في ايه بقى ايه اللي يخلي عضلاتك كبير عالفاضي هتقول لي ايه دوشان بيكر، أبزات مكسديمة، الكروميجلين، كل دي امراض كده يعني في الطب خلي العضلات كده وحاجة اسمها مايوتونيا، كونجينا، عضلات كبيرة على الصدر. أي كلام؟ بوف في النهاية في بقى قصة مش عارف خطوة في الأطفال البتاع يقول لك هو إيه إللي عيب في الدشين، تقول له تصير حاجة اسمها دستروفين جين. خلي بقى, بقى معايا. ربنا خلق لنا جوه الاسكليت المصل بروتين هام اسمه ديستروفين بروتين تقر واحد You عنه تلاقيه مهم جدا هذا الديستروفين بروتين في الاسكليت المصل ففي جين هو اللي بيخلق هذا الديستروفين بروتين اسمه ديستروفين جين هذا الجين الديه ليه تبدأ اتمفح بالكامل في الدشامل لكن في البيكر موجود بس حصله ميوتيشن لذلك الدوشان تعبان قوي ما عندوش تقريبا ديستروفين بروتين لان ما فيش جي من اصله انما البيكر جي موجود بس أبنورمال ميوتاتف ففيش شوية ديستروفين يعني بروتين خفيف فيعني ده الفرق بين الاثنين سيبت من الجريد والكلام ده من مربع سيبت المربع ده جاي بعدين لما ندرس وتعالى نخش على كلام قلناه انفلامات روميوباسي والله لا ايه لا اقولك انظروا الروماتولوجي الروماتولوجي ايه بس خلي بالك اكتب لي بقى على دول ايه اكتب اني يوشوالي الاسر هاي يوشوالي بص مش مش دايما اسر ايه هاي بس طبعا لو حد فيك واد فلوت قوي ومذاكر جامل إيه إيه مين الـ ESR مية في المية لازم يعلى في الـ Polymyel geromatica ام الـ Polymyocytes اللي هو بقى بيذكر وقت بباله انا اقول في ايه انا قليل يبص ايه في الـ Polymyocytes يقول لك الـ ESR ممكن يعلى وممكن معلاش Polymyel geromatica ESR Elevation is essential for diagnosis لو انت بس ايه يعني تاخد بالك طبعا البولي مالجيروماتيك بيبقى واحد سنه كبير يعني طيب طبعا الامراض دي مورليز اكيوت بقى لكن ده, ده التاني من الصغر ومش عارفين وراثه وشغلانه ثانيه خالص يعني فهو موضوع يعني غير قابل للنقاش في بقى حاجه اسمها ايه الميتابوليك او الاندوكراينال كل امراض الاندوكراين بكامل المايوباسي يعني عايز سايروتوكسكوزيز تعمل الكوشنج يعمل اه يرصد فاميليا البريوديك باراليسيز ده على فكرة يعني مهم الموضوع ده هو جاه كتير بروبلم سولفين للبوست جراديويت ففي نوعين نوعين النوع الاول هايفو كالمك طيب يعني زي ما تقولي الناس دول اولاد بيب عندهم البوتاسيوم بتاعهم احنا مش عارفين ليه لو نورمال طب احنا على فكرة فينا ناس كده قاعدين دلوقتي لا البوتاسيوم عنده ربنا خلقه كده لو نورمال بس ما فيش حاجة لا ده كمان عنده مشكلة تانية في العضلات بإذن هنا في مشكلتين انه عنده المشكلة الرأسية في العضلات والبوتاسيوم يعني طب ايه اللي يخلي البوتاسيوم يوطى فينا كلنا يعني قولوا لي يلا ايه الاكله اللي لو اكلناها دلوقتي توقف البوتاسيوم اكل عبارة عن ايه حاجة مسكرة قوي يعني كلت شوكولاته يا كلت شربت بيبسي حاجات ليه سكر هيعلى الانسولين يطلع يدخل الجلوكوز جوه الخلايا والبوتاسيوم بس احنا البوتاسيوم عندنا نورمان مش احصله حاجة لا هو البوتاسيوم سنه وعنده خلل خلل وناه في العضلات ولا دعنا نتكلم في الخلل ايه بالظهر يوم الزبون يحصل له صادم فلاسيديتي. ويفضل لعدة ساعات ثم يعود الى الحالة الطبيعية يبا الراجل ده لما يأكل كربوهيدرات عدريل داير او اكلها مسكرة يحدث هذا البريوديك باراليسيز الغريب فيه نازل عكس لا داع للتفاصيل اكتر من كده عشان ما نعودش نتكلم فيه نازل عكس لما البوتاسيوم يعلى هو برضو الناس اللي برضو البوتاسيوم عندهم كده شوية زايد شوية عن غيرهم الله يعلم ليه وبعدين العضلات ايه فيها خلل بس اكتب برضو على الهايبر كاليميك طايف برضو انه هو برضو ممكن مي بريسيبتيت برضه مي بي بالبوتاسيوم دايت طبعا كلنا عارفين بوتاسيوم دايت خلال الفواكه معظم الفاكهه تقريبا كوب بوتاسيوم كلها على رأسهم طبعا الموز خد عندك بقى الخوخ والمشمش والتين كل الفاكهة تقريبا فيها بوتاسيوم فالراجل ده ما عدا يعني التفاح طبعا قليل شوية التفاح والكمثرى تقريبا يعني والعيلين شوي. فراي بيده لما يأكل الموز يروح ايه برضو ممكن يحصلوه نفس القصة. فأنا هي كلام هي قصص يعني ضحك بس أذا عارفها عشان دول ايه M C Q M C Q خلي بالكم كل شابتر ده ايه no sensory involved. ده مرة جابوا الديريوديك باراليس داول الدكتوراه ال بس طبعا ال بقى جايبينها بطريقة يعني واليد بقى كل ما انت بتكبر يخلي الحالة مش واضحة قدامك عشان يشوفك انت هتفكر ازاي يعني لكن الاندر جراجات الحاله استري هو جاب بقى وفضل يمرجح فيهم بيحس ان يا دوبك يعني 20% من الطلبة بتقعد دكتوره دول هم اللي حلوها الباقي ما كتب كلام ثاني قال لك انا قلت مايسينيا واللي قال مش عارف ايه هي حاجة واضح ان هي حاجة بيورلي موتور وبريوديك بتروح وبتيجي اشهر حاجة بريوديك تروح وتيجي وبيورلي لي موتور بصراحه عشان تبقى يعني اه فكتير فهو اشبه مرض لدول المايسين بس في هنا ناحيه وراثيه هنا يتخيل ناس قالوا لك يا دكتور ابويا اول امبارح جاب لنا موز صباطين موز ونزلنا على عالموز كلنا كالنام وبعد ساعة اتشلنا كلنا <تصفيق> <تصفيق> يبقى ده ايه الدايجنوز معروف بصد عيلة تانية قلوها كدكتور ابوها في يوم جاب لنا صانية بسبوصة وصانية كناعة ونزلنا عليهم وبيبس ودي ما مفيه ساعتين للأسرة كلها راح ايه راح يبقى بقى ده الهايفوكاليمك تايب وده الهايفوكاليمك يعني هي حاجة تحس ان هي حاجة فيها دراما كده أوه. تبقى عارفها جميل على فكرة اكتب اني بي تحت في الحطة البيضة اني برضو في حاجة اثنها نور مكاليمك بريوديك تاراليس يعني عشان تبقى عارف بقى بسيحة مش كبنة مش عايزين نوع من نور مكتوبة ولاي برسي برسي خلاص اكتبها تاني وانت بتقرح حاجة اصلا يلا الى الصفحه في بقى بتاع كده توكسيك يعني اعلم بقى على, على على اللي انا عاوزه هنا معلش انا طبعا متأسف على المربعات الزباله دي بتاعه الشيشه يبقى هنا توكسيك مايوباثي علم لي على السايدايز والكورتيزون والكحول الكونجنتال مش مهمه قوي نيورولوجيكال انتوا عارفين البسكيفز ولا يعني ايه بسكيفز؟ هو الهاي أرشيد فوت اللي هو عادس الفلات فوت لا كده هاي أرشيد بسكيفز في ناس تقعد تسال بسكيفز يعني خلاص يعني طب بصوا احنا جايين بقى في العظم تفصيل ده مشهور في البريمير ماسل اتروفي والدوشين بس يعني مش لازم بالكلام ده اهو نيجي بقى ننتقل الى احنا كده خرجنا بقى ايه بالبريفرالنير رحنا بالعدلة يبقى فاضل نقطة التقاء العضلة بالنير اللي هو نيرو ماسكورالجانشن ويبقى فاضل مرة بالضبط انا كده بعتبر كده بتلاقي نيرو خلاص بيروح منهار على طول سريفيرلم اكترا برانيجل خلص المرض تلاقي بعد كده تلاقي كله بقى بيتكرر التهابات في حاجات فاسكولار اورام في نفس الاماكن اللي احنا درسناها اصل انا حاجة لك حاجه ايه ان الليجن طلع عرفت توورد زي الليجن بعد انتهاء الحصتين اللي جايين بعد كده هاردني بقى شباتر بقى اجي اقول لك ايه الحته دي فيها خلل كهربي ادي الابليبس الحالة دي حصل فيها دي ميلينيشن هذه المارتبل سكولروس. الحالة دي حصل فيها أورام هذه البرين تومر. الحالة دي حصل فيها سكينيا في هذه الظاسكول خيرس نيوروجي. تاه يعني هاي الفكرة إن انا باخد كرة كابسولار كابسولر برين بونز من ضلة فاينال كورد البريفرال نير ومارس النيو مارس كولر جانشان سربلهم إكس خلاص متل خلص. يبقى كل ده مرسوم في معي. أي حاجة بعد كده في ده إيه؟ تحصيل حصل. عشان كده انا بطلب دائما من عائل ايه الستة حفظ دول تقراهم باي هار لان دول اللي فيهم كمان الكلينيكل كله ببس دول خلي بقى مايوباز خلي بقى ان يورو بقى برانش لذيذ قوي مسموح لك ان ما اكتغلق عارفوا مين كمان والرومتوليشي ما لك انك تغلط ما, ما تقول كلمة غلط كده تلاقي الراجل ما يزعج ما تقول كلمة بسيطة يبسعج ما شاء الله انت مبداز يا ابن او يعني بيفرح قوي لما تتضرب له كده بق نيورو كده خفيف مايسين يا ايك عليها دي problem بقى solving كمان problem solving كلنا فاكرين نيورو جانكشن مين؟ النيوروترانسميترز مين بقى ايه الاثايل كولين وفي حاجة اسمها الاثايل كولين ريسبتور وهنا عارفين هذا الكلام هذا المرض اوتو اميون من ايه, إيه العلم عند الله يعني مش عارفين هي. طبعا يقول لك ده اوتو اميون واكل البي linfocyte والخلل جاي من ال T ما هو في تي suppressor وال T helper فالموت الفين. نتيجة بيقولوا عليها من ولذلك في ناس عيال عندهم صيمومة هي اللي بتعمل لهم المايسينيا يا سلام بقى لو انا افاشتره حيطة حالة وخي داك تفاهم ان المايسينيا ده هتشخص كده بسهولة ده هيلف عدة كترة 3-4-5-6 شهور لحد ما يتعرف انه مايسيني خلينا نقول إش تباع فيها لين الحالة بأمايل دا قوي في الأول ما يبانش حاجة خلاص لكن بقى لو يعتيد واحد بقى تمام على هنا فشتك خلي باله تعال نشوف الديكرينكل بيكتشر يبقى إللي مشكلة أنتيبود تضرب الأستايل كورين ريسيبتورس أنتيبود تضرب الأستايل كورين ريسيبتور في الماي نيوروجينكسشن طبعا يكتب بقى على الهامش تعال كينجا فيكتشور تكتب ايه واحدة ست هي واحدة ست الحقيقة تشكو من همدان تهمت بص هي دي كلمتها اصلا ست هي بدول تشكو من همدان غير معتاد اش بتعود عليه واخد بالك اطفاء بتشكو منها مدام غير معتاد عقب شغل المنزل فدي لك ست ولك ايه هي هي طبعا مش بتبقى ست كبيرة دي شابة عندنا سنتين 30 سنة ممكن 30 سنه يعني لسه متجوزه وبتاع يا دكتور مش عارفه انا الايام دي انا بهمت خالص همدانه خالص اقوم الصبح اشتغل في البيت كده انا طبيعة نشيطه على فكره يعني مش النوع اللي بينام لا لا لا صالح همدان طبعا دي انت بقى تدور بقى ايه طب عملي الهيموجلوبين عملي تي سري و تي فور ونوارد نعملي تشيك ده كيبني فونكشن اس جي بي تي طب خدي فيتامينس خدي تونكس وتلف بقى على الدكاترة فانا تعبانة انا كاسلانة انا هندانة طبعا عشان كده اوعى تنسى الطلعة دي الطلعة دي جد كذا في البروبلم في مين 30 سنة بيحصل لها ايزي فاتيك اوقف عندك حاسب من الميسينيا حاسب خلي بقى طبعا تعال بقى نشوف القصة دي الست دي بيبعندها صبح تقوم النوم ايه فل بالليل تخلص ما تلاقيش دقى ده الست دعبانة جدا ايه امي مالك امي يا ام ملك يا ام دعبانة يا ابن همدانة خالص يا حبيبي لا دعبانة ده طب نام يا قوم نام ارتاح تنام تصحى الصبح ايه كويسة ايه ده تكتب تمثلي عليها حاج جنبالح ولا ايه ايه الولية دي لا ده الديورن الفريشن يا دكتور خلي لأنا عشان الهيستوري طيب بص بقى المرة دي يجي مانر من فوق لتاح احنا خدنا كلمة من مارش الجوانبري جوانبري يمسك في رجلين الاول ياخد اللور لنب كده ديستل وبروعين يطلع يطلع كده يعني وشوفنا الراجل اللي احنا افشناه وهو لسه تحفل واحنا ايه افشناه ده مهم او دي ده يعني هو بقى دي السن فتلاقي الست ايه تقوم من نوم الصبت حلوة تقوم حلو بعدين بعد شوية كده هو تلاقي حصلها شوية توزز خفيف حدش لحظه طبعا انت بص كده مين بقى لقى خباله وقى حاجة توزز ضئيب طبعا كل ما يعد شهر واتنين تلاقي التوزز ده بيته ازياد والعين لقى باله ولا حد معاه نشوف وبعدين انت تلاقي ايه ينزل شوية كده يبتدي يحصل نوع من الايه بقى الكلام نفسه طبعا هنا الكلام هنا مش كرين يا لنيرد ده دي العضلات وانا بتكلم بايه مش في عضلات في الفارنجس وكده كل دي عضلات فتلاقيه التلام كده ماله كده بقى ايه مش متزبط كده في فيه ديستونية آآ آآ زي ما يكون لسانها تقيل شوية مالك يقول موضع تعبان يا ابن المهاردة انا مش حافظة بقى لي فترة باهمت كده اما خوشها رايح شوية والموضوع العاديا انت بقى تقعد تسمع القصص دي تقعد تشد بشعر الله والناس اصل إيه خلي بالك الناس ما تعرفش هو طبعا انا هعرف ازاي هتعبانا رحنا للدكتور قال لي هي كويسها واشاف الضغط وعملنا التحاليل كلها نورمال و... وبديها فيتامينات كده ومقويات بس يفضل على هذا الحال خلي بالك بقى, بقى لسه الحاجات الحاجات الحلوة جاية لسه بعد كده هو يبتدي القبر لمب بقى ايه دا, دا في نفس اليوم يبقى توزز وبقى عضلات الكلام البل مش قادرة تبلع قوي صوتها مش حلو كده تغير الـ upper limb الـ خلاص تلاقي جسمها هي بقى تقولك ايه؟ اجي يا بقى على الساعة الظهر كده لقي جسم تحل كله مني جسم تحل كده تعبت يعني اروح دخلة بقى نايمة هو ده الـ history بس. طلع انت جميل بقى هو ده الكلام هنا اهم حاجة كلمة في ناس بقى يا دكتور هيدسدول ولا حد يعرف عنده ايه؟ لحد ما يحصل له فاكرين اللي اللي اسمها المايثينيك كرايسيس عارف يحصل ايه؟ تلاقي الراجل تراما في الارض تراما قص زي الخيشة جدا عارف الخيشة لا معذف اللي بيمسحه بيها البلاط بيزنها الخيشة ايه ابني في تراما في الارض فاهم ازاي؟ ويش عارف ياخد نفسه نفسه عارف والناس تروح شايله وعلمه مستشفى في ايه ابني؟ تلاقي الراجل اعمل لك ايه ده؟ الحاجه دي كده ليه؟ فاحنا بص احنا ما عندناش تفاهم على طول بيبان ده ديسنيق قوي ممكن بس ساينوز بلاد جاجز يا خبر اسكتريدير حط على الفنتليتور بقى نقعد نشوف ايه حكايه الهايبوكسيا دي تفضل تدور يعني في عيان كان بالمنظر ده والله 3 ايام قاعد في المستشفى بقى 3 ايام ان بيستيجيت الموضوع لسه محطوط على الفنتليتور وبتاع القلب يجي اكشف وبتاع الصدري وبتاع البطن وقصر مين وده مين وفين وفين لما لقيناه بقى ما هو هيبوكسيك هايبركابنيك ارجع بقى من التشاست امشي بنظام تلاقي فيه دكتور كده ديسينت هالك يا جماعة الحالة ايه هيبوكسيك هايبركابنيك طيب يعني طيب توليس باتروفيل يا ترى ده بالمونري اصلا ولا اكترا بالمونري لو بالمونري فيه لو تفتكروا الهايبوفينتليشن اللي هو الامرستريكتف لما obstructive او لما extra pulmonary من ضمن الاكسترا pulmonary حاجات كلها نيورو او يطلع جوانبري او لا جوانبري او يطلع ميسينك بس ايه الفرق بالاتنين ده بيو... اتبع العنوان فوق بيورلي motor الاحسن هيشبه علي الجوانبري لما العيني يرقط في الارض يشبه علي ايه الجوانبري نون نعم العيان بقى اللي انا شفته ده بحكي لكم عليه دايما احكي قصته يلا كل واحد ده ربنا بيكرمه فالمهم لقينا عنده حد الدين سايمومة العيان ده كان سنة تمانين واحد وتمانين يا دكتور كنت انا قامها سنة ثالثة وده كان راجل يعني نعرفه يعني ارابة من بعيد او يعني اعتبر صداقة جامدة قوي قوي كان هو يعني يعرف الوالد ويعرف الاسره وكده راجل طيب يعني وكويس صدق يلف على لحد ما الراجل اترمي في الارض والجرين اخذناه على مستشفى المقاولين العرب دي كانت عينها مستشفى المقاولين دي إيه بقى سوبر كانش لسه فتحت اي حاجات كتيرة الا مستشفى القاهره التخصصي عارفين القاهره التخصصي في مصر الجديدة والمقاولين ما كانش في مستشفيات ثانيه برايفت بقى زي ما انت دلوقتي بتشوفي خالص بقى فروح احنا وديناه قال لك ده ايه ده النفس ده مش عارف ايه طبعا احنا بقى مش عارفين فيه ايه قاعدين بره الواحد قاعد برضو مش فاهم حاجة لسه ايه اللي بيحصل سنة فاكر اللي حصل قاعد 3 ايام لحد ما جوم قال ده الجدع ده ده شكله مايسنك كرايسيس ده فين بقى لما خدوا هيستوري و... وراجل فعلا ت... ت... تسمع بقى القصة منه ده مايسين وراح لكبار اللي... الاطباء في مصر عشان بقى لان هو كان راجل يقدر يروح لحد وبرضو. وبعدين الراجل ده هزا حاجة بقى ايه بسوعة تقول عنده حتة سايمومة قد كده سايموس بتاعتنا فيش ده حاجة رودومنت قد كده فجيت الدكتور بقى قال له خلاص ده لازم نعمل سايمكتوم لازم نشيلها فعلا عفلة ما بيشيلها هده يتحسن وكان الدكتور ده كان وصات في القصر العيني ما نسوش في عيلة في القصر العيني كده اسمها عائلة بالبع تلاقي العيلة كلها بلبع بلبع بلبع كده كده ما تسمعوش الأسامي دي مش عفيح يا بلبع سايب بلبع محمد بلبع ايه عم ما في عائلات مشهورة ده كان اسم الدكتور أنور بلبع اعتقد يعني اتلاقيه يعني الليلة الكراني الكبير في السن الكلام ده من زمان وجي استأذن مننا كنا احنا وقفين برا بقى وقفين برا بقى فهو خارج لنا قال لنا الحمد لله العملية بيرفكت احنا شلنا الصايمومة بتاعته دي بس انا بستأذن في حاجة هو عايز ياخدها عايز ياخد الصايمس بس يكون عايزين الصايمس لانها هيود سايز ما شوف ناس زيها قبل كده ابدا وانحطها في المتحف في الاصر العيني تعال تصورش قدنا له خد. أنا إيه؟ خد كان فرحان اولح واخد افجاره وخارج بقى كانه ايه لا هو مش عايز في الهوز انا عايز الصايمس امشي ديها اوالله والرجل اتحسن بي حاجة سبحان الله وعلى نور ما ينسى بس الراجل بقى ده عمل حركة في اماراته مش كويس يعني بص بقى وصل لمرحلة انه قاعد ست شهور مصر الانسان بطبيعته ايه مفتري هو الانسان اساسا مفتدي اساسا يعني المهم فالولية بقى تحكي ما احنا عارفين هي كانت مراته كانت ايه عيني كانت تشيله لان هو كان قاعد ستة شهور قبل ما يقول لسه مش عارفين عنده ايه وصل لمرحلة بص النس... الزوجة بقت تشيل جزهة تحطه على الحمام على التوالي كده. بص الله هي هيمراته هاعمل ايه انا الوقت مش قادر هو عايز روال حمام تشيله تحطه على التوالي وتفضل قاعدة جنبه عشان تخلص الموضوع وتشيله تحطه على السرير المهم الزبون بقى طبعا شال السايمس الانتيبودز راحت العضلات رجعت راح متجاوز على الولاي طبعا دي حاجة كوي احنا الصراحة بطبنا منه الصراحة بطبنا بصراحة بطبك اتوحشة صراحة فهو يعني هو عنده حاجة هل انا ممكن بط بقى في تيست في تيست ممكن نعمله للست دي في العيادة او لا ايه بصف او لاها ايه هي بس جت دخلتني فبتقول لي ايه ده انا تعبانه وهمدانه والافلام دي انا عمري ما هخش فيها شمال طب استكلي انت ضغط بتاع ما فيش حاجه كلينيكال طب يلا اعملي لي هيموجلوبين واعملي لي اس اتش بي تي وكيدني فانكشن وتحليل سكر يعني التشيك اللي, اللي احنا بنعمله ما فيش حاجه طب ايه بقى التعب والهمدان ده اروح انا قايل لها يلا معايا كده بقى هنعمل مع بعض اختبار واحنا قاعدين كده بص اه ده نعمل بيدي كده طيب بص انا بعمل ازاي اعملي وخليك معايا بس بص انا شغال ازاي? زي اللي هو اللي هي مفيش حبة كده تليها بص ايه? فاتيج. مش قادر يا دكتور خلاص ايه ده? بص. حصل فاتيج. راح انا جاي جميل. بص يا حلوة كده على اصباعي كده. بص انا غادر اصباعي فو بص كده انا بخلي انها تتعب. وتفضل فترة كده. بص لها بعد شوية توزز. اللهم صل على النبي عد من واحد لخمسين. عدي من واحد لخمسين بس براحة واحد اثنين تلاتة انت بترهق العضلات اللي هنا تيجي على تلاتين وانت طالع تلاقي اللبز بقى سلير الله تبقى انت قاعد ايه متكيف كيف وطبع انت جاي بقى يلا استخلي بقى يلا انتي اسطايل كولين ريسيبتور انتي بودي ماتوبة تحت موجودة في السوق حاليا وممكن تطلب هنا حراس معضلات مع كل ده هيتعمل بقى طيب بس في حاجة بقى ثانية هيقولك ايه بص في ناس بقى يحب يتجرب هيقولك سرابيوتك تس فاكرين البروستوب مين البروستوب مين انتيكولين ستريس فاكرينه بتاع الاوتونومك في الفارما فاكان يقولك يزود الاسطال الكولين فين؟ في الموتور اند بليد فكانوا يستجيبوا هما ده هو ده العلاج سبحان الله يعني يقول لك أصل الريسبتور بايزة في منها بايز وفي منها مش بايز ادي بقى أستايل كولين بزيادة ادي بروستيجمين بزيادة هيخلي أستايل كولين يكتر قوي يقوم يعني حبة الريسبتور لشجارين يشتغلوا بطاقة عالية قوي فيقوم يتحسن فبص في وحد بقى بيبقى بلاتين نفسه يفور العيان يجيب أسره فبص ماجهر الريسبتور يقوم يحكي بقى تخص حضرتك حاله امبارح قول لي يا باشا قول لي احنا نسيب بعض قول لي في كام كيلو بتاعك عشان انت عشان الحاله دي هتجي لك فيوم يعمل ايه في الست بقى طب بص يا امي هديكي حقنه خديها بكرة الصبح عضل. جميل وتديني تليفون او تيجي استشاره تقول لي الاخبار ايه خدت الحقنه يا دكتور الصبح ظلت شغاله في البيت زي الفل نشاط ما حصلش يبقى ايه؟ اه سيرابيوتك تست الحلاوة دي وتروح داخل انت بقى في الان عشان ما تقعدش تكلفها اي ام جي وانسى السايكوليسيت انت وادي واوعى تنسى البلوي اللي هنا اعملي سيتي تي او رامين على الميديا تايم كي سايموما شيل على طول يا ريت شيل عشان هو نيجي بعد كده هوت هنعالك في مربع بيقولك السايمومة دي عاملة ثلاث حاجات في المنهج عاملة نيديا فتاينال سندروم وحتى الراجل كان يقولك ايه مش عارف عافعة مفلام صوته شوية كده تغير شوية ده له فترة ده له عدة اشهر ما بقاش يأكله واشهر زي الاول اصلا البلع كده ما عامش بحس اللقمة ما بتنفلع اشيه ايه كلام بوص كلام عادي بيديسفيجي بعين صوته ده ميديا ستاين الحاجة بتبقى سهلة على الورق هاد زبون وخليه تكلم بطريقة بعين فيه عينين بيتكلمه بطريقة لازم تخذ الدكتور يغلط لازم يغلط معاه في الشخص هو العين غبي وكان لازم يموت لانه غبي طيب نروح بصنعينه بقى الصايمومة عملت ايه ميديا سالان وعملت مايسينيا هو وبتعمل حاجة اسمها بيور ريتسل أبليزيا بيور ريتسل أبليزيا يعني أنيميا بينكو سين نورموسيتيك كروميك نورمو سيبك أنيميا وانتوا واخدين اللبز ده في الأطفال اح فين اسمه ايه صندرون اللي بيعمل بيور ريتسل اكليزيا لاكسن دايموند همم سينا سندروم ده مش عندنا السندروم ده مش عندنا عندنا بيور ريتسل أبليزيا بعد كده نيجي بقى نشوف العلاج العلاج هنعمل ايه يا اخويا هنعمل ايه هاتي بروستوجمين و وبايروستوجنين خلي بالك البروستوجنين يشتغل بسرعة يقعد حبة تغيرين بايروستوجنين يشتغل ليت ويقعد كتير ففي دواء بيجمع ما بين الاثنين الدواء اسمه في السوق مش عارف ما توب اسمه بان في المربع ولا ايه ميستينون اه, اه في دواء اسمه ميستينون ولا غلطان اه يعني ما علينا انا بدي الاثنين وخلاص وبعدين ممكن اعمل بلاد مفاريسي اشيل الانتي بودي ممكن ادي كورتيزون، ادي ايمين وصفريشن كل دي طرق بس الصايميكتومي اساسي اذا كان هناك صايمومة شوفت بقى في بقى حتة كده اسمها مايسينيك اللي هو ايتون لامبرد ليه كتب كباه لامبرت ايتون تنساش ده خدناه في البرونكوجينيك كارسينوم اه بارا مليجنا فممكن يجيب لك حاله برونكوجينيك ويخليها مايسين بس هنا نور دايرنال فيريش هنا ومش هيستجيب للبروستوجينين وخلاص بقى مش لازم اي كلام ثاني مكتوب كفايه عليك كده اهم حاجة ما فيش دايرنال فيريش وياخد البتاع ده هو ما يستجبش في بقى مرض ثالث اللي بيجي في العيالة الصغيرة الأطفال بقى الأطفال الأم عندها يا ولا ما يسيني أنا بس عشان ما ننساش يا جماعة بس بصوا حس الاربع هنا عشان مش عشان الخناء لا ده احنا بس بنا هم في السنوعة العامة بيقودوا يعملوا بنا كده هتلاقي دي شوية في فيه سنوية وبتاع فسنوية العامة بقى بيجوا هنا الظاهر فإحنا بمشونا يعني فعادي ما زيش المشونا عام سواء العامة أولدنا فإحنا عادنا زي ما هو بس هنروح بقى سلاح الدين يعني اللي هو الأربعة الجاي بس يعني الأربعة الجاي مش هنا لأن هنا مشغولين عندهم بقى هو امتحانهم إمتى العيال دي امتحانهم إمتى 13 ستة اه زي المعاد بتاعنا ده ما احنا هنا اتنين واربع بنشتغل الاميديا تلي بعد فاطل عشر عايز اقول كلمة بقى يا بصوا ما تنسوش الحسة دي كمان لحسة انا هيبقى فيها حاجة هي حصة الكلينيكل الحقيقة طبعا الاسبوع ده الحصة طويلة يعني يعني تروح ممكن ما تروحش تاني بقى خلاص يعني في ناس راحوا ما راجعوش لأهالي ومن ساعد يشحطوا في الشوارع دي الوقت ف... فبالتالي طبعا لازم يكون واحد ملتزم بمعهد واحنا عارفينه وخلاص لكن لكنها بكلمة عن حاجة تالية في حصة يوم الخميس اللي هي أنا بديها اللي هي تبقى ECG بقى ونيره أناتومي بديها أنا هناك الخميس فين صاحبين بقى صاط العفص فطبعا مش هينفع بقى لأن لو فضلنا ضل العديد السنين اللي السنين العالي خلصوا يبقى ما ينفعش يبقى فيه ارتباط من النوع ده يبقى احنا هنبتلي بقى ايه هناخد حصة الساعة ستة سبعة بالليل لا يبقى انا هدي حصتي اللي هي الخميس اللي هي ECG ونيرو اناتومي الخميس اثنين ونص ثلاثة بس مش هتبقى في الدين هتبقى في عباس العباس عشان يسيبهم هم براحتهم اه عشان يسيبهم براحتهم لانه الحصة الكلينيكل يستحكم ولا يبقى فيه قبلها حاجة ولا بعدها وخصوصا لانك هتيجي على 11 11 ونص بالكثير هتفضل قاعد الى ما شاء الله يعني ده من حسابك مينيمم حتى على خمسة على الاقل نفسه. خمسة خمسة ونص في ناس ده بيقعدوا كتير على حسب الحالات يعني حسب الدماغات اللي بتشتغل والعينين عيينين بيضلوا قاعدين يا عيني لحد ما الزباين تسمع <تصفيق> اه سمعت النهارده الحته النهارده طولت يعني كده. بحاجة ساعة سبعة ونص. جميل جدا. بحاجة يا شيء جميل. بس الصراحة يعني انا مش عارف ليه? اه الحصة طويلة. انا بقى عضي اشرح بتاع ساعتين ونص. ممنوع. شون بعد ما انا اشرح? لكن انت تروح بدري دي ما ينفعش يا دكتور. لان في حالات انتو مش عارفينها، لا يا حبيبي. انا عارف شغلي كله. انا بروح هناك شداشة. بقشة بالشاي لحد ما تيجو. واطلع اشتغل. بس كده. فيش حاجة ما اروح بادري واشتغل لوحده. ما ينفعش. يحطو في النوره ما ينفعش. الاخر حاجة هنقولها اللي الام بقى اللي عندها مايفينيا الانتيبودي نوعه اي جي, جي. الان في بوده نوعه ايه? اي جي جي هيعد للطفن يبقى الوقت اول ما يتوالد هيجيله مالسيني يبقى اعمل ايه? يخش على الانتنسف كير وممكن اتحط على الفنتليتر وويوي ليه لان الاي جي جي بتاع امه ده اهو هيقعد عنده بتاع اسبوعين وهيدرب المطر اند بلايه وبعد شوية هيروح له يعني دي نقطة بس عارفين ان في نيونيتال مايسينيا واخر حاجة هنقولها في الحتة دي احنا في فايكاتري بعد كده اديك حته صغيره <تصفيق> انا بشتغل يا دكتور لحد يوم وانا انا بتكلم انا بتكلم يا دكتور يا دكتور اتدخلات انا همسك مش واخد بالك ولا ايه اصحى يا رب اصحى نفسك شويه طب ضربه ببطنك يا شيخ طيب هات يلا الصفحه اللي بعد كده بقى في حاجة اسمها مايسينيك كرايسس ده كلام بقى اللي ايه تالته اعدادي بقى ده تالته اعدادي ان مايسينيك كرايسس دي اللي هو الراجل اللي انا قلت عليه نيجليكشن اوتريتمنت يعني الراجل طبعا زي ما قلت لكم هحكي لكم هو عنده مايسين يعني يلف يلف يلف مش عارفين عنده ايه لحد ما الراجل جاب اخره راح مرمي في الارض الترامة بس ايه قبلة تريسباراتور فيليار تايب 2 خلاص طب داني اعرفه ازاي فاكرين البروستو جميل هيحسانه صح او لا بس كان في دواء عيال خبناء كان اسمه ايدروفونيام وكان اسمه التجاري تنزيلون وحتى ما توب اسمه التينزولونت اخذنا الكلام ده في سنة تالتة في الفارما ده الفارما دي كان فيها شفتر الاوتنوميك داي لوح كان بيموت وهو بياخده لوح كان بيموت كده ستريم. وكان كل الكلام ده فيه بالتفصيل مش عارف عاقل درار فنبدي ايدروفونيا الايدروفونيا مداء انتيكولينيسترين زي البروستيجنين بالضبط بس بيشتغل وزين وان مينت وشورطة اكتنج بقى تروح فاعه الايدروفونيا متلاقى المريض قام يجري على طول بصوا بيوم يجري الشارع على طول جميل في واحد تاني بقى العكس اسمه ايه كلينيرجيك رايزيس ان هو خد بروستيجمين كتير كتير كتير فيقولك الاسطايا كولين لو زاد قوي في الموتو اندي بليت برضو بيحصل نوع من ال ريجوليشن regulation ويحدث برضو crisis ويترم في الارض يبقى لو قدامي ده ايه بقى ده اسمه كولينيرجي كرايس بس بياخد ايه بروستجمير فاكرين ايام زمان واحنا في ابتدائي تقريبا كان يقولولنا الاسطايا كولين يا ولاد له مسكرينك السك ونيكوتينيك افكت تفاكرين وحتى يقولك النيكوتين لايك اكشن ده اعظم مثله الموتور اند بليت انما الماسكارينيك افكت بتاعت الاسطائل الكولين بقى اللي هي ايه بقى تلاقي العيان بقى يجي له ايه بقى نوزيا فومتين كوليك طب ايه الدواء اللي بيمنع الماسكارينيك افكت الاتروبين صح ولا لا عشان كده ساعات يقول لك إما تيجي تدي لحد بروستجمين حقنا في بيتهم يديله معاه أتروبين عشان تحصل على النيكوتينيك إفكت بتاع المطر إنتي وتمنع الايه المفكارينيك إفكت ولا ايه ناسين الكلام ده فارما يا سلام فين ايام دكتور علاء اه حبيبنا دكتور علاء ده راجل مختارة نيجي نشوف بقى وادي من الناس القلاء البر مسترهمين نيجي البوكس ده على التاني الثاني ده هل ايه بروستجمين هتلاقي الراجل جايب لاتس وعنده مغص وبتاع يبقى عنده الايه يبقى ده بياخد بروستجمين كتير التفريق بينهم ازاي هو التينسيلون ده بيدروا يبقى الراجل انت عندك مارتينيا يابا اه ومرب في الارض مرب في الارض اهو انت لا اما مايستينيك كرايسيس للكلينرجيك هتقعد هيدروفونيا وانت جريت يبقى ده ايه مايستينيك نام في الأرض بزياده ومات اكتر ما هو ميت يبقى دي ايه كلينرجيك كرايسيس ثاني فكره زيها ولا ما هو الهيدروفونيا ما هيطين عيشته فاهم انت فاكر ازاي عشان كده بيبقى معاهم بقى الانتي دود وخلي بالكوا العينين دول ايه ورا ضراعم كده الا والعيان عندي في الانتنسيف كير وعلى الفينتليتورز ما ضاش ده ده, ده كلام فارغ فانا عشان بس اقول لك كنا زمان بقى كده الجدول ومايتني كرايسيس وكلينرجيك كرايسيس وكل الكلام العبيط ده ما تنسوهوش هات لي بقى يا سيدي حته سايكاتري ونتك زي العسل نسوش الحصة الجاية هتبقى الاربع في معادنا عادي في سواح الدين وبلغوا زمالكو النبي الاخوة التانين بالنسبة ليوم الخميس الحصة هتبقى في عباس العقاد الساعة الثلاثة ليه حصة الاس جي وال الاس جي وال منير وانات احنا بقى خدنا ايه ايه خدنا ايه اه خدنا ايه اه ما خدنا, خدنا كل ده وصلطنا اللي سيكلوفرينيا كمان اه وانا عارف احنا واقفين بعد السيكلوفرينيا مشكله برده organic psychiatric disorder. خلي بالك ده اكتب عليه ده يعتبر neurologي. ده سؤال نيورو. خلي بالك. السؤال ده هيعتبره نيورو بالسيكاتر. اه. اللي هو الديليريم والديمينشيا. شباك دوك حصلت في ثاني السنين جاب لهم سؤال ايه ديمينشيا وسؤال ديبريشن. لكن كان بيدريتنج كده فالناس ايه ده يا دكتور ايه ما الديمينشيا ده نيورو ديبريشن سايكيتري ايه هو كلامه صح مش اتعايض انا رأي ان الديليريم والديمنشيا ده مش نيورو ولا سايكاتريم ده ميدزن هتشوف الاسباب كلها ميدزن سؤال عارف الهيباتيك انكفالوباسي دي حالة ديليريم يا روحي بس قدي الموضوع يعني عشان ريزمات روتيريوم ديعمل ديليريم واها شاكوش في نفوق ديليريم واها كذا فان زال يبقى ارجانيك سايكاتريك ديس اردر ازاي انت تشك فيها اول فترة علم على cloud of consciousness الراجل ماله كده يعني نام على روحه كده ليه خلي بالك 2 sudden deterioration كلمه intellectual function يعني ايه يعني القدرات الايه اه اللي هي المعرفيه بالظبط مش المعرفية لا اللي هي القدرات الذهنيه بص بص يا دكتور واحد يجي يقول لي ايه يا دكتور انا والدي ستين سنة من بلحة دي من يتعاشر عادي جدا لنه فجأة فجأة كده بدأ يهلوس في الكلام ويخرف وعمل يزعق دي ايمبوليزم يا ايه؟ سريبرال ايمبوليزم هتتكلم في ايه؟ شخص بقى زين؟ صابن حاجة حفظك صابن بس مش كل فرق بقى هيعمل لك كده مش كل ايمبوليك مش كل ايمبوليك في النفوق يروح هامل لك هيميمليجيا لا في حاجات تانية هيجولك ايه؟ انا بشك بعيني دي اذا عبتك لا ده ممكن فاكرين كده اسمها amuses fugics فاكرين الحاجات للزمان ده جاي لسه حاجات غريبة ويطلع ايه نفوخه طيب no positive emotional factor وفي history of trauma انا رجل اتخبطت عمل والطرومة دي ممكن تبقى مش ملحوظة تعال ناخد اول واحدة ديليريم اللي اسمها باللغة العربية هزيان هزيان الهزيان انا طالب منك العنوين بس impairment of conscious انت بقى توصف هنا اكتب اوصف مين ها اوصف السكرام يبقى مين اشهر اتنين عندهم ديليريم السكرام الهيباتيك انفلوكس واحد درنكن والثاني ما تعرفش تقولهم هو واقع كلامه هو بص يا سيدي امبيرمنت اوف مش ميراكت كوجنيت كل اسبيكت اوف ميموري ما فيش تحت بيرسيبشوال ديستربنسز بص عادي يحس بايه ماكروبسيا مايكروبسيا يعني يشعر باختلاف حجم الشيء اللي قدامه اه شيء كبير ده اتغير بشكل فظيع وبعدين ايموشنال ممكن لي عنده انا جزايتي سايكو موتور بقى دي المهمة قوي اللي هي ايه اجيتيشن ريسلسنس وممكن لي ايه يبقى دانجيرا ايه واه ايه واه ايه ويفضل يخبط وفي ايه الراجل مرة واحدة ايه يا بابا في ايه في ايه يا بابا اقول لك عشرة وحمل يلقى صحيح بلها دي الكلب وحمل يطرب ويبشي ايه دا صدم بص صدم بص, بص ادفع خلي بالك من اللي حصل قدامك ده تاخده بسرعة ام ار اي خلي بالك ولا هو الراجل يعني ايه هو عمل كده جه حالة من الهذيان مفاجئة وساعات عارف تبع ايه عقبال ما انت تنزل وتجيب الحاجة وبتاع وتتصل وبتاع تلاقي منطق تروح تنصى بيك ولا تعالى بقى كويس خالص بص الترانس كيميك اتاك يا والدي وانا عبيته انت هو انت لازم تعمل كده عشان اعرف ان انت نيورو لازم ممكن المشكلة كلها ايه حاجة انتلكشوال كده طب ايه بقى الكوزت يا جميل بص بقى تروما بس تروما هيد انجري خدت هيد انجري عشان كده بص يا دكتور ساعات انت ايه بص ادي حاجه كان على الحاجات دي ساعات انا انا ممكن اتخبط خبطه في دماغي وما خرجش دم حتى الخبطه وممكن اتخر وموك تبقى الخطة جندة جدا وما تخرش فتلاقي واحد ايه خباك من حاجات تتحصل في الناس كلها ده بقى. خليك حذر هيجي عليك وقت خلي بالك بيجي دايما ايه تلاقي عيني الراجل بيتوكل هو ده سنة الحياة الميل بي... الذكر بيموت على طول قبل ال الولية امراده وتلاقي العيل تكبر وفي ناس تتجوز وتلاقي فيه الصغير ولا حاجة بيروح شغله والأم قاعده في البيت لوحدها خلي بالك في ناس بتم مركزه قوي على الحاجات دي طب هي طارجه بالنسبة له في ناس كل عشته بيدور على هيتري اي شقه ما هيطلع يخبط عليها لو فتحت الباب هيروح داخل باب وداخل مش لازم بس هو مش لازم بقى يعني يقتل فيه بقى حرامي طيب يقولك يعني لا انا ما بقتلش ممكن روح هبدها بحاجه في دماغها وخلاص ف ضربها في نافخه تتعم ازاي ومخرجش ده حلو? وترامج هي في الارض وهي اعدى لوحدها هتخش في بحالة ديليريا زي ما يكون واحد سكران بالظبط انت بقى جاي زالباشي الساعة ثلاثة الضهر تفتح المفتاح ليه تمام <تصفيق> وعاما يا ماما في ايه؟ وبعين متتتكلمش كمان مش موضحها الكلام في ايه في ايه؟ في ايه؟ أمة متضربة في بشاكوش في نفخها يا بابا إيه اللي في ايه؟ عشان كده تلاقي الوضن الناصح بص يعمل ازاي؟ بص هو فيش باني بص يوعد يفتش كده ايه ده؟ ده فيه هنا مقرى هنا يوعد يفتش فيه فروة راسة لا فيه حتة مفتوحة بس ما لدمه مفيش دم نزل كافي عشان يبان دي هيد انجري ام اتضربت يا جماعة ام اتضربت انت قلع <تصفيق> الامير يا ما انت بس عشان تفهم عشان تقرى الموقف ما انت بسرعة هيقولك فيه ايه يقوله دي كذا دي انجري او بقى احتمال يا عيني لو هي ستة جبيرة قوي تكون وقعت فعلا وتخبطت في دماغه با احتمال تانية هي لما تفوق هتقول لك شوية هتقول هي دي لو شايف الدليلية المهمة ازاي مهمة مهم جدا ان كانت لو اعرفت طيب ايبليبسي بص تي اي اي مكتوبة هي تي اي, اي. مفاجئ انفكشن الى اخره بص بقى اكترا كرينيال مختار ايه بقى كحول خمرة الانتكولينارجيك اكتب عليها في مين الانتكولينارجيك في العوانيز الانتكولينارجيك اللي هي ايه اللي هي تراي سايكليك انتي دي بريسانت وادوية هنفتعملها للمغس وادوية للبركنسونيز بادي يقول لك يا دكتور بصت لها راجل كبير بص عنده سبعين سنة لك الحقيقة يا دكتور يا ابو عمال عمال يشتن فينا ويخبط كده واش عارفين مهله دي ديليريا خلي بالك فانا مدور بقى فتيجي انت تروح بقى وتكشف كده تلاقي الراجل كان بطنه بتوجعه من ثلاثة يام فاتصل بالصيدلية اللي تحت البيت فطلقه بسكوبان انس بازموتك فورا الكنير عملي بالبع في البسكوبان او في الانت كولينارشي كده فان بطنه عشان ممكن ياخد اقراص كتيرة بعد الضغط لانه هو ما عندوش ميموري وانا خدت الدواء لما خدتوه فتلاقي الراجل حصله ديلير يعني تروح انت فاق بسرعه فاهم ازاي اندوكرين بقى اهم حاجه طبعا الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم في بقى ميتابوليك هايبوجلايسيميا اوعى تنسى دي يا دكتور هايبوكسيا هنا عايزك تكتب بقى على الديليريم اللي احنا كتبناه على الهيباتيك انكفالو اللي هو عباره عن ايه تظاهر الوعي وهياك شديد وسلوك غريب بتفكر الكلام ده وقلنا زي اللي شرب خمره هو ده الديليريان بالظبط يبقى المريض في الكونشس وبيبقى نورمال بيهيفير بهذا المنظر وطبعا في الاخر في بقى يا اولاد السيرامين ديفيشينس مين شاطر يقول لي ايه اكتر حاجة جبت سيرتها بتعمل سايمين ديفيشينسي الكحول ولما الكحول يزيد في الشرب يعمل نوع من الديليريام وسميناها كورساكوف سيدروم زمان في الشرع وده سايمين ديفيشينسي عارف الكورساكوف ده تلاقيه فين تكليف في شطر الفيتامين ديفيشينسي فيتامين بي 1 اللي هو سايمين ديفيشينسي يعمل كورساكوف سيدروم تلاقي المريض كده هنشوف القصه انديستيجيشن بقى ليفر كيدني فانكشن الكترولايت اكتب برضو اندوكرينال اسسمنت تي 3 تي 4 بلاز سوجر اشوف ايه الموضوع هل دي ترومة هل دي ترانسكيميك اتاك هل في حاجة ميتابوليك هل هل هل عشان اعرف ليه الراجل ده عامل كده طب هتم انت الفكره ازاي والعلاج عالج السبب في يا اولاد ال الهالوبريدول حلو عارفين الهالوبريدول الهالو تريودول ده اللي اسمه صافينين فيه دوا اسمه السولبرايد ده ده لزيز قوي عارف دوا اسمه ايه اسمه ايه اسمه في السوق دوجماتيل عشان تبقى عارف بس وكا عادي خرف كده بوله يا دكتور التخريف جامل فجي دكتور قال ان في دوا مغس اللي عمله كده فوقف الدوا ودينا دوجماتيل كده نمشي عليه كام يوم الصراحة بقى كويس هو كده السلاسة تبقى ايه واخد بلاك وخلي بالك من الديليريام تريمينز دي بتبقى علاجها ايه الديليريام تريمينز اللي هي الالكول وزدرويل هلي بقى كدكتور شرب الخمرة يعمل Delirium وزدرويل يعمل Delirium يبقى Delirium تريمينز دي ايه الكل وزدرويل وعلاجها البينزودازيبين وبرضه انا هقول القصة ويمكن انتم سمعتوها برضه قبل كده ان كان في مرة في مستشفى اسمها مستشفى الجونة في الغرداءة طبعا انت عن الجونة الجونة معروفة فيها مستشفى حلوة كده بس المستشفى دي زي ما كانت شغلة قوي ما عرفش ظروفها دلوقتي المهم؟ فالواد اللي قاعد بص بقى الواد ده ده كان طالب عندنا كده من فترة فجقول له دكتور لقيت في يوم واحد جالي تلات تلاتة اربعة اجانب بالطريقة الديليريام دي انت بقى خريك ناصر اما نافل الاجانب دول دود شاب قدامك وزي وزاي الفحلة هيجيده ديليريام ليه يبقى هو شرب كتير لا ولا عنده الكل وصدره فطبعا الوهات ده مش عارف بقى ايه, ايه اللي قدامك ده انا مش عارف فطبعا لما لو اجانب اجانب اجانب والعدد ذات فطبعا دي موضوع يعني هيمس السياحة لازم السلطات تعرف الكلام الحقوا يا جماعة عشان ده في ناس اجانب عماله تيجي على المستشفى سايت مش عارف فيه ايه طبعا هيجيبوا بقى ناس كبار يجيبوهم بالطياره ان اللي شوف فيه ايه دي ديليريان ترمنس خير الكروس درول طب ايه اللي عمل الكروس درول يبقى يبقى الخمره طلع فعلا عملوا استرش هناك لا المورد اللي هو بيورد الخمرة ل لمنطقه الفنادق في الجونه انسان مش متدين وبيغش الخمره يعني بيعمل ازاي يا انت يا ابن الكلب بيبيع الخمره وبيغشها كمان يا كلب يا ابن الكلب فطلعت التركيز بتاع الخمره مش مظبوط فحصل عندهم ديليريان تريمز يبقى احنا حصتنا اللي جايه الاربع هتبقى اي تي مش كده اي تي جي بس هتبقى في بس الدين برضه ضعف كل أشي.